Bismu <transladant> bismu <laten> والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل رب ك بعدين إرم ذات التي لم يخلق مثلها في البلاد، وتمود الذين جابوا. خَرَمَ بالواد الوادِ وَفِي الَّذِينَ طَغَوْا فِي البلاد قَضَا بَ إِنَّ رَبَّكَ لَفِي الْمِرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إذا مبتله رَمَهُ ونَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبَتَلَهُ فَقَدَ رَأَيْنَاهُ فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون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 يا يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له يرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وفاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة الرجعين